بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير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 وَعَدَ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا قُلِ بَئْسَ الشَّدِيدُ فَسَادٌ خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 فإذا جاء وعد الاخرة ليأسوا اولوهم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا